وقفت مع على بابك حزنتي بكل مصابك وقفت ايت على حزنتي بكل مصابك طورتك عنها صه هناك هاي ايتامك اجهدتي وادعونك وان رايح يا علي ابو يا عله هناك هاي ايتامك اجهدتي وادعونك على بابك وبفوي بدمعات الايون بويا يا كرار جا وعنك يسلو على بعدك مكفوي دمعات الهايم بويا يا كرار جا وعنك يسلو اجو هال يوم ما نساو شبق ذراعك حسره يبقى صرختي الأيتام حسروي بآلام صرختي الأيتام يا علي يصعب غيابك يا علي يصعب غيابك وكفتيت مع لبابك حزنتي كبتش المصابة وكفتيت مع لبابك وكفتيت سنتي ما نباك غبرتك عنها صرختي هيتا <العيكا> غبرتك <صرختي العيكا> اعتنا ويدرون غيرك ما احد الهوم لو رح يتياب الحسن يصعب وضعه اعتنا ويدرون غيرك ما احد الهوم لو رح يتياب الحسن يصعب وضعه من بعد عينك دميحهم فوق الاخدوك هو انت رايح للأبد لا سفره وتعود من بعد عينك دمحهم فوق الخدود هو انت رايح للأبد لا سفره وتعود سفرتك ما بيها جاية رايحي بدرب المنية يا أسد لتنار صرخة ايتام يا اسعد لتام صرخة ايتام يا علي يصعب غيابه يا علي يصعب غيابه وقت فديته على حزنتي بكل مصابه وقت فديته على باك تجيت العين وانت عن اللي تحبهم رايح بعيد شلون ويب يا حال باك تجيت العين وانت عن اللي تحبهم رايح بعيد والله تصعب فرقتك يا صبر الحسين الحسن بعدك يضر ويدمعة العين والله تصعب فرقتك في صبر الاحسين والحسن بعدك يضر ويدمعة العين إحلال ما ردنا يجعنا وانت غايب يا علينا آه يا برغام صرختي الأيتام آه يا ذرغام صرختي الأيتام يا علي صعب غيابك يا علي صعب غيابك وكفتيتها مع لبابك حزنتي تبتشي المصابة وكفتيتها مع لبابك sati chil بعد فاك دي المصطفى والزهرة أمنا صار ها السبغة بتاك زايد ألمنا بعد فاك دي المصطفى والزهرة أمنا صار ها السبغة بتاك زايد ألمنا من بعد عنك صفة نحن اليتاما هو الدهار بعدك علينا علن خصامة من بعد عينك صفين احنا اليتامة هو الدهار بعدك علينا علن خصامة بس حزين بعدك يا غالي صبتي علينا الليالي يا حمى الإسلام صرختي الأيتام يا حمى الاسلام صرختي الأيتام يا علي صعب ضيابك يا علي صعب ضيابك وكفتيتها مع لبابك حزنتي تبشي المصابة وكفتيتها مع لبابك sinati chig'im sabab taboretak unha sarxati lita taboretak تم التسجيل في ستوديو ومؤسسة البقيعة الإسلامية الإخراج والهندسة الصوتية للمهندس فؤاد الراجي التوزيع رياض هاشم بصوت الرادود الحسيني مرتضى الميساني الكلمات للشاعر حسين الفيصلي التصوير والمونتاج قاسم المالك